تزيد جزاكم الله خيرا طيب لو في اسئله تفضلوا حنختم بال نختم بال... بال... بالتفسير بكفخ بنفسك اليوم عليك حسيبه في الله خير احسن الصوت موجود اليوم ما انا سنكتب نكتب التفسير ان شاء الله قال الله دل دل في علا وجعلنا الليل والنهار ما ادري هل هيا احنا وقفنا عند هذه الايه امس صحيح وقفنا عند قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين صحيح وقفنا نحن امس طيب طيب طيب قال شيء بس ان هذا القران هذه لغايه إن إنسان إنسان القرآن هي اقوى وميسر للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كثيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعددنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشد دعاءه بالخير وكان الانسان عاجزا اسمك جزاك الله خيرا صلي لهنا طيب قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى م Caitعب الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير إن هذا القرآن الإشارة إلى هذا القرآن دلال عن علوه وأن هذا القرآن هو كلام الله جل في حولاه وعلو القرآن لنهصفه من صفات الله جل في حولاه جعل الله فيه لهداية التأليد جعل الله فيه لهداية التامة العامة إن هذا القرآن علو هذا القرآن وتمكين القلب من هذا القرآن كما قال؟ ابن عمر رضي الله عنه أرضاه تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن ف... فنزل نور القرآن على نور الإيمان فتحة قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إذن أنزل الله على هداية ولكن ليس لكل أحد لمن طلب الحق لمن أراد الحق لمن أراد الهدى وإلا فقد قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار وفي الايه الاخرى قال عليهم عمى وبذالك قال الله جل وعلا من يرد الله به هداه صدره للاسلام فامن ان شاء الله على صدره لكتاب ربي الذي رفعه الله به الخير ومن ضاق صدره هو الذي ختم الله على قلبه وعلاه الران قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من هذا القران يهدي للتي هي اقوم التي اقوم قولا وفعلا بل واعتقادا التي هي اقوى قولا وفعلا وعتقادا فللتي يا أخوان قولا أن, أن, أن يكون من العدل في القول أن يكون ممن انشغل بذكر الله للفعلاء فقوله فيما يرضي الله ذكرا تسبيحا استغفارا قوله في القضية قوله في الشهادة عدل في قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولازال عبدي يتقرب الى الله بالنوافل حتى احبه وان حربته كنت سمعه الذي اسمع به وبصره الذي يبصر به ويده واياده التي يمشي بها هو لا يسمع الا ما يرد الله لا يتكلم الا بما يرد الله لا يرى الا بما يرد الله في علاه كان عبدا موفقا مسددا وفعلا في الجوارح فانه موفق في ذلك ان هذا قاد للتي هي قولا وفعلا صلاه صياما جهادا ان هذا القران هذه التي اقوم وهي المؤمنين طبعا وايضا اقوى معتقادا واقوى معتقادا واتخاذ الاعتقاد الفعل انه الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد هو الخالق الرازق المدبر الامر الناهي مع الاتخاذ باسماء الله الحسنى وصفات العلى قال ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم طبعا يهدي التي اقوم هذا الدين القران والذي يهدي سؤالي لكم ما العجب في هذي الآية؟ عبدالله نتويد نعم الله إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوام القرآن نفسه لا يهدي صحيح أو يهدي هذا سؤالي لكم القرآن نفس يهدي أو لا يهدي ممتازة سالة, سالة. قال الله يهدي نعم الذي يهدي القلوب هو الله جلال في علام والقرآن فيه هداية أيضا افهموا والقرآن يهدي القرآن يهدي هداية الدلالة والإنشاد والبيان بتبيين القرآن كما قال الله جلال في علام ونزلنا, ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فتبين القران هذا القران فيه في هدايه الدلاله والارشاد والبيان لكن هدايه القلوب الله يهدي بها جعل الله القران في الهدايه فادى القلب بهدايه البيان والدلاله والارشاد نعم قامت الحجج تهدي قال ان هذا القران يهدي الذي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات انظر لا يمكن أن ترد مؤمنا هو عليه الإيمان تكلم به الرحمن في كتاب القرآن إلا باقتران العمل الصالح لا يمكن أن تجد الذين أمنوا إلا ترد معهم الذين عملوا الصالحات لأن الإيمان لا يمكن أن يكون إيمانا إلا بترجمة فعليا أن الجوارح تظهر فيها بعمل الصالحات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئنهم القلوب قال الله تعالى الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا طلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالإيمان لا يكون إيمانا إلا بالاختران بالأعمال الصالحة إلا بالعمل الصالح قال ويبشر المؤمنين من المؤمنين وصف المؤمنين علامة الإيمان الذين يعملون الصالحات فعلامة إيمانهم الأعمال الصالح قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا المؤمنون الذين يعملون الصالحات وهذه فيها دلاله انه اجتمع فيه الخيرات والطاعات قال الذين قال يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا اجرا كبيرا من الله جل في علا هذا الاجر الذي ابانه الله وقال انه كبير فاعلم انه عظيم ولو لم يكن من عظمة العطاء الا, إلا الجنان مع النجات من النيران لكفى بل النجات من النيران من عظيم العطاء قال ربنا الرحمن في كتابه القران فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز اخلو المسلمين المؤمنين دخولا الجنه ولد يقول رب ابعدني عن النار خشبان يا رهيبها ابعدني عن النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز طال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وهذا في الدنيا وفي الآخرة كما قال الله جل في علامة عاملة من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وتكون في الآخرة جوار رب العالمين والنظر إلى وجه الله الكريم قال وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أريما قالوا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة طيب. هم الذين ينكرون البعث كالدهريين والطبائيين والفلسفة وفرعون هؤلاء الكفر الفجر وأهل مكة الذين قالوا اللهم أن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يعني ما قالوا هدنا وفرعون تجبر وتكبر وقال أنا ربكم الأعلى كذلك قال النمرود قال أنا أحي وأميت هؤلاء أين هم الآن الله المستعان الله مختب لنا بالصالحات يا رب العالمين وأن الذين لا يؤمنون بالأخرة قال الله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربنا تبعثون وقال الله جال في علاك ما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ولذلك قال لخلق السماوات الأرض أكبر من خلق الناس ليتهم يعلمون وقال الله منكرا على من ضرب مثلا أخذ العظامة ففركها قال قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الله إذا أراد شعر قال له كن فيكون قال أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتادنا لهم عذابا أليما مؤلما من يوم الحياة البرزخية إذا دخل القبر فلهم العذاب الأليم وشدة العذاب بعد ذلك على عرصات يوم القيامة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليم وهذا أيضاً فسح مجال إلى التوبة والأوبة يعني لما يحذر من ذلك ويبين أن مصير هؤلاء إلى النار والنار لا يستطيعها أحد يراجع المرء نفسه ويتراجع فيدخل في الإسلام هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضاً في الارعاب فيهم على انهم يتجرعون على شر الله جل في علاه قال ويدعو الانسان بالشر دعاؤه بالخير وكان الانسان عجولا في قوله ويدعو الانسان بالشر بالخير يعني يتعجل الشر كما يتعجل الخير ويدعو الانسان بالشر فوا في حال الغضب الضيق يمكن ان يدعو على نفسه بل يدعو على اهلي انا أهلي سؤال المرأة دعت على زوجها اللهم اخذوا وخذ امواله عايشة في كرب الآن شديد اخذها الله واخذ امواله قال الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لاخذي عليهم اجله واجأست من الاداب ليست من الاداب ان ادو المرأة النفسي وارف ايدي لله للفعلاء ليست من الاداب فعلى الإنسان أن يتأذب مع ربي جالة فعلاء وإن دعا لا يدعو بقطيع ترحمه ولا بإسم قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وهذا من جهله وفيها دلاء أنه أجهل الناس بربه جالة فعلاء والملائكة تؤمن على الدعاء فعل المرء الا يدعو رب او جلاله الا بخير ولا يرفع يديه الا على خير فالامين يقول فالملك يقول امين ولك بالمثل ناخذ عند هذا هذا فوت التمسك بالقرآن هداية كاملة التمسك بالقرآن هداية تامة لا إيمان إلا مع العمل الصالح فضل التصبر هذا لقوله كانت سنة عجولة طيب كان فائدة الآن جماعه الابرار احسن الله اليك صدرنا اذا الفائده ثلاثه نوقف عند هذه لو في اسئله تفضلوا وقد ختم الله لنا اليوم دروس اليوم لو في اسئله تفضلوا لو عندكم اسئله تفضلوا يكون قد أخطأ في حق نفسي ضيع على نفسي أن يستفيد ويسأل سلم بدلك سلم بدلك هذا الأصل سلم بدلك حديقة من زدنا مساحتها كبيرة ومنفاصلة يعني بتستخدم الجيران في منسابتهم العزاء الأفراح يريد أحد الجيران أن يقيم فرح النتعو فيها وهو سيأتي بالفرح دي جي أنا أصغر إخواني ترطي منهم أن يولغوه أن لا بدي جي قالوا أن هذا ينافي المروء لأننا نتحكم فيه لأنه في بيتنا ماذا على يعني قال ماذا علي؟ أنا قلبي احترخ أن يقاف في بيتنا الأغاني والاختلاط وأنا احترق مع احتراخ جماعة في محافظة ترجيزة يعتبر المحافظات تبدأ عن جماعة أكثر من 90 كيلو هل يقصر الطالب أثناء سفريم؟ نعم يقصر له القصر أما بالنسبة لمسألة الغناء كن نصيحا أمينا وأبعث للرجل بنصيحة رقيقة واقول له يعني ابدا هذه الليله الطيبه بطاعه الله بمعصيه وبينه له الادله وخلاص وهذا الذي عليك ان تفعله كما قلت لك له القصر استغفر الله ربي يرضى عنكم ويحفظكم جميعا سليم ما بدلك يا تق الله سليم سليم ما بدلك لو ما فهمتش سؤال سراجعك أين سؤالك يا أستاذ براء أين هو؟ نعم أهد زيد عمر لعم لكن ما زيد ربما فيه شبه حرام بما يعرف عنه فما الحكم أصابت لابد العمر أن يكون ميتا لا يكون حيا العمر لا تهدى للأحياء لأن هذه عبادة بدنية لا تصح فيها النيابة نعم فإن كان ميتا له ذلك فالغنم كله له والغرم عليه على الثاني نعم هذا هو أجبتك أيها الكريم البراء أين سؤالك يا أستاذ كريمة؟ اللهم أمين الله مأميني. كيف لا يستجيب الله تعالى لدعاء الشري أو لا يعجل به والأم تدعو على ابنها أو الله لا السؤال الغير متكامل لا هو احنا نقول في الدعاء بالشر لما حذر الشارع من أن يدعو المرأة على نفسه بشر لأنه قد يسترياب له ولذلك قال الله جلال فعلا ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لاخذي عليهم أجلهم أجلهم لاخذي عليهم أجلهم لو كان يقصد كذلك الغلم له الغلم عليه تقول فيه جزء في محاضرة ما سمعت إجابة. إجابته مديرة طيب أنا أخرى بس السؤال مديرة الحضانة تقاسب محافظة القرآن المبلغ ولو قد تلقى الأطفال من خارج الحضانة يعني عمرهم سبعة ثمانية سنوات تقاسب المبلغ اللي دي حضانة يعني يعني إيش تقاسب يعني الذي أفهمه التصور السؤال وأنه بيأتيها أطفال من الخارج هي جاءت في الحضانة تعلمهم القرآن فجاء الطلبة من الخارج ليتعلموا القرآن على يد هذه المحفظة فمديرة الحضانة تقاسمها المبلغ هذا التصور على أساس مثلا أنهم في الحضانة والحضانة لها قيمة وأجرة فتقاسمها المبلغ على ذلك طيب أنا أجيبك مرة ثانية أصالة لو كانت لو كانت التلميذ يأتون للمعلمة والحضانة هذه وقف لا يجوز للمديرة أن تأخذ المال حال من الأحوال ولو كانت الحضانة ملكة لهذه المديرة أو ملكة لمن جعلها مديرة فيه وأنها عملية تجارية لا أن تأخذ منك المال بالتراضي انما البيع بالترات تاخذ المال على قدر اجاره المكان نعم واحتضان المكان انه لم يات ما اتوا الا الا للمكان فلا ان تاخذ اجر بذلك على التراضي سواء نصف الربع اكثر اقل على التراضي انما البيع عن ترات اللهم ثبت اللهم ثبتنا جميعا على الطاعه يا رب العالمين وقدم لنا هذا الخير وجعلوا إخلاصا لوجه الله الكريم اني احبكم جميعا في الله انت على الخير نسال الله بنا الدين على الخير ثبت الله في القلب الدقه الايمان والدين الله جل وعلا يستعملنا ولا يستبدلنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان تعلم لتعبدوا وتشهدك الناس واسال الله يجعل مساعينا جميعا في مرضيه بوركتم جميعا بوريتي اتق الله جزاكم الله خيرا طيب هكذا نقوله قاضي انتهينا ما في اي اطالة تحت امرك بهذا نقوله قاضي انتهينا جزاكم الله خيرا جزا جزيتم الجنة دم يعني. طيب السؤال هنا للبراء بيقول جامع اهله في نه رمضان حينما سأل قالوا ان عليه الصيام شهران المتتبعين لكنه متحرج ان يعلم الناس ان يعلم الناس عنه هذا بمتابعة الصيام طالش على انفان من المخرج وفق الله لا ليس هناك مخرج الا ادخل راقبة ولاست موجودة فعليه ان يصمش على المتتبعين الا ان يكون ضعيفا لاستع الصوم فيمكن ان نقول المخرج هنا بان كان ضعيفا فعليه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاطعام نعم لكن ليس له مخرج ما دام يستعصهم بركت يا بشوان السنعيم الله يرطع عندك يا رب يقول ابن سام إن كان يأتي أهله بعد انقطاع الدم الحيط دون غسل وكان يعلم الحكم فماذا عليه أن يتوب إلى الله يستغفر الله من الجهل ومن أيضا من مفعل لأن الله جعال قال يسألونك عن المحيط يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربون حتى تورن فإذا تطهرنا فإذا تطهرنا وزيادة سمدنا زيادة في المعنى يعني إذا اغتسلنا الله ما ثبتنا على الحق يا رب العالمين نعم الدرس يسجل